بسم الله الرحمن الرحيم القارع ما القارع وما أدراك ما القارع يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المم فأما من ثقلت موازينه، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه، وأما من خفت موازينه فأم. وما ادغى كما هي نار حامية